وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمني فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات الصلاة فاستكفروا وكانوا قوما مجرمين ولما غطى علمهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أدل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأن 119. وأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين 110. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي فيها